اللهم إنا نسألك رزقا حلالا واسعا هنيئا مريئا مباركا فيه تغنينا به عما سواك وتعيننا به على رضاك وارسقنا الكفاية والقناعة والتوفيق لما تحبه وترضاه اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا عندك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 بعطفك ولطفك ورحمتك يا أَرْحَمَ الراحمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول Hiya a salat! Hiya a falap! تدينوا سووا صفوفكم والسبب الخلل الله أكبر الله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 a يا أيها قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سننقي عليك قولا تقيلا يا ليلي أشد وطأ واقوم قيلا إن لك في نار سبح قويلة وذكر اسم ربك وتبت إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا وَأَصْفِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَهَجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَجَرْنِي وَالْمُكْذِبِينَ أُلِيمُ نَعْمَتِهِ وَمَهِّلُهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنْقَالَ وَجِحِيمًا وَقَعَ مَنْذَ غُصْتِ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 فعصى في العون الرسول فأخذناه أخذوا بيله فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل الولد لشياب السماء فطر به كان وحده مفعولا فمن شاء استخذ إلى ربه سبيلا الله أكبر الله أكبر Sami Allah liman hamida,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 وإذن الصراط المفتقين صراط الذين أدعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا تقوؤ أدنى من ثلث الليل ولصفع وثلثه وطايفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن تحصُه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن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 Allahu akbar, Allahu akbar. Semia Allahu nemen hamide. Assalamu alaykum wa rahmatullahi Assalamu alaykum